إذن أحييكم مرة أخرى أبنائي وأصدقائي إذن سنترافق سويا هذه المرة في درس من دروس التاريخ بعنوان تونس أثناء الحرب العالمية الثانية فالبلاد التونسية لها علاقة أو وثيقة في الواقع بالحرب العالمية الثانية من أي ناحية؟ فالبلاد التونسية إذن تأثرت بأحداث الحرب العالمية الثانية بشكل مباشر فمن نوفمبر من شهر نوفمبر 42-900-1000 حتى شهر ميه 43-900-1000 يعني خلال هذه الفترة كاملة من نوفمبر 42 حتى ميه 43 كانت تونس إذن مسرحاً للمواجهات الأولى بين قوات المحور يعني قوات المحور يعني هذا الحلف حلف المحور المتكون من المانيا النازيه وايطاليا الفاشيه وقوات الحلفاء الحلفاء يعني الحلف الاخر المواجه لهم المتكون من الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا والمملكه المتحده وحلفاء اخرين ايضا في نفس هذا الحلف اذا تونس اذا كانت مسرحا للمواجهات بين قوات المحور وقوات الحلفاء وذلك وساهم ذلك في بروز في الواقع معطيات جديده استفادت منها الحركه الوطنيه التونسيه لتعود الى نشاطها باكثر قوه بعد تلك الفتره من التراجع النسبي والعمل السري الذي اشرنا اليه في اواخر الثلاثينات على اثر احداث ابريل 1938 فما هي اذا الظروف الجديده بتونس في فتره الحرب العالميه الثانيه وما هي في الواقع ابرز المظاهر التي تشير الى عوده العمل الوطني اذا سننطلق بالاشاره في العنصر الاول بالرقم الروماني الى المعطيات الخارجيه والداخليه الجديده ثم في العنصر الثاني بالرقم الروماني سنتناول العمل الوطني أثناء الحرب العالمية الثانية وأهم ملامحه إذن ننتلق بالعنصر الأول بالرقم الروماني المعطيات الخارجية والداخلية بتونس في فترة الحرب العالمية الثانية وذكركم مرة أخرى أن الحرب العالمية الثانية امتدت من سنة 1939 سنة تسعمائة وألف حتى خمسة وأربعين تسعمائة وألف إذن سنقسم هذه المعطيات كما ذكر في العنوان إلى معطيات خارجية ومعطيات داخلية سنبدأ بالأولى إذن الظرفية الخارجية يمكن نقول أن الظرفية الخارجية التي ستؤثر إذن على الحركة الوطنية التونسية وهي دون شك هي الحرب العالمية الثانية ولكن خاصة هزيمه فرنسا وانكسارها امام المانيا فقد تلقت فرنسا ضربه قويه خلال المراحل الاولى من الحرب اذ منيت بهزيمه نكراء امام المانيا النازيه التي احتلت جزءا من التراب الفرنسي يعني ثلثين الثلثين الثلثي احتلاله بالفرنسي خاصه في الشمال وكذلك احتلت العاصمه باريس والان كان من ذلك انها نسبت في الثلث الجنوبي المتبقي حكومه فرنسيه عميله عميله بمعنى متعاونه مع الالماني بقياده المارشال بيتان وكان مقرها بمدينه فيشي وهذه اذا وسمه عار في تاريخ فرنسا اذا المتمثله في حكومه فيشي هذه الحكومه العميله المتعاون مع الاحتلال النازي لفرنسا مثل ذلك في الواقع اهانه كبيره لفرنسا وذنب اذا اشعاعها ونفوذها مع علم ان الاداره الفرنسيه في المستعمرات ايضا خضعت لحكومه فيشي وتعاملت بطريقه او اخرى مع قوات المحوه عند حلولها بالبلاد التونسيه في شهر نوفمبر 42 9000 -900 وهو سياتي ذكره اذا الظرفيه الداخليه الان الظرفيه الداخليه في الواقع ايضا تتعلق في جزء منها بالحرب لماذا لاني كما قلت لكم سابقا البلاد التونسيه مثلت مسرحا للحرب اذا الظرفيه الداخليه يمكن ان نقسمها الى ثلاثه معطيات اساسيه اذا في الوضع الداخلي التونسي هناك اولا المواجهات الحربيه المسلحه العنيفه التي وقعت على التراب التونسي ما بين شهري نوفمبر 42 وماي 43 ثم التعسف الاستعماري الذي مارست السلطات الفرنسيه خاصه بعد استرجاع سيطرتها ودحر الحلفاء ودحر قوات المحور يعني عندما انتصر الحلفاء على قوات المحور في تونس ودحرواهم اذا انتقمت السلطات الفرنسيه من الشعب التونسي اذا النقطه الثالثه اذا صعود المنصف باي الى العرش اذا لاحظوا جيدا سنتطرق إلى هذه النقاط ثلاثة بعد سنبدأ إذن أولا بمضاعفات الحرب العالمية الثانية في تونس فقد تأثرت تونس بشكل مباشر بالحرب فقد أنزل الحلفاء في إطار عملية عسكرية معروفة اللي سموها عملية تورش أنزلوا قواتهم بالمغرب والجزائر يوم 8 نوفامبر 42 وردت الحلف الموحد يعني حلف المحور المتكون من ايطاليا والمانيا بانزال قواته بتونس وفي نفس الوقت كان رومل القائد الالماني رومل قائد فيلق افريقيا في ليبيا ولكنه كان يتراجع في الواقع امام الجيش الثامن الانجليزي بقياده مونتجومري اذا وكل هذه الجيوش في الواقع تمكنت من محاصره جيوش المحور في البلاد التونسيه وحصلت معارك ضاريه بين الطرفين على التراب التونسي تواصلت في الواقع حتى شهر ماي 43 900 و1000 وانتهت بانتصار كبير للحلفاء وهزيمه فادحه لقوات المحور وألحقت المعارك أضراراً كبيرة بالمدن وبالبنية التحتية والأنشتة الاقتصادية وارتفعت الأسعار وتم تقسيت المواد الغذائية الأساسية وتضرر الشعب التونسي من تلك الظرفية إذن تضرراً بالئاً إذن ظرفية الحرب العالمية الثانية في تونس كانت ظرفية قاسية جداً رفقها أيضاً التعسف الاستعماري فمنذ انطلاق الحرب في الواقع شددت سلطات الحمايه القمع بالالغاء الحريات واعلان حاله الطوارئ في اطار الحرب تبع كما وقع نقل القاده الدستوريين الذين وقع القاءهم في السجن منذ فتره سابقه منذ احداث ابريل كما اشم الى ذلك اذا وقع نقلهم الى سجن سان نيكولا بمارسيليا في فرنسا وتم اعتقال اعضاء الديوان السياسي على اعضاء الديوان السياسي بمعنى المتعاقبين لانه وصل تقريبا حتى الديوان السياسي الثامن الى جانب ذلك تكثفت عمليات التجنيد التي شملت تقريبا 40 الف مجند تونسي في صفوف الجيش الفرنسي اذا خلال فتره سيطره المحور اذا في تونس يعني في شهر نوفمبر 42 والاشهر المواليه عند عند اذا قدوم قوات المحور قوات الالمانيه والايطاليه حصل اذا انفراج نسبي فانقل في الوضع السياسي في تونس باتلاق صلاح الدستوري بتونس وفرنسا كذلك والسؤال المطروح لماذا قامت السلطات الفرنسيه باتلاق صراحه دستوريين في الواقع هو بضغط بتاثير من قوات المحه من الالمان اساسا مع العلم اشرت لكم سابقا ان الاداره الفرنسيه في تونس في فتره اذا حضور الالمان في البلاد التونسيه في فتره ما كانت الحكومه كانت السلطات الاستعماريه الفرنسيه تابعه تاخذ مناور ومنها من حكومه فيشي يعني حكومه فيشي العميله انا كل اذا وقع اطلاق صراع الدستوريين وذلك رغبه من الالمان منان قوات المحور في استماله تعاطف الشعب التونسي لكسب تعاطف شعوب شمال افريقيا للالمان ولكن في الواقع بعد استرجاع الحلفاء السيطره بتونس والانتصار على المحور انتهج السلطات الفرنسية سياسة انتقاماً من التونسية بدعوى التعاطف والتعامل مع المحوى وتجاوز عدد المعتقلين التونسيين في السجون وحتى في محتشدات أكثر من عشرة آلاف تونسي إذن لاحقوا جيداً أن الشعب التونسي ذاق الويلات في الحرب العالمية الثانية من التونسي اذا المضاعفات الحرب من مشاكل الحرب وكذلك من التعسف الاستعماري والغطرسه الاستعماريه الفرنسيه التي اذا في كل الظروف اذا نكلت بالشعب التونسي اذا ثمه نقطه مضيئه نسبيا في فتره الثلاثينات هو صعود المنصف باي الى العرش اذا في فترة الثلاثينات إذن سادف أن سعد المنصف باي إلى العرش في شهر جوان 42-900-2000 والمنصف باي كان معروفاً بتوجهه الوطني وانتلق في الواقع في إنجاز بعض الإصلاحات والخطوات المهمة من أبرزها تكوين مجلس شورى يستعين به للاستشارة كما قدم في الولاقع مطالب للسلطات الاستعمارية الفرنسية في تونس مستوحات من مطالب الدستوري وشكل كنقطة ثالثة كخطوة ثالثة حكومة وطنية في جانفي 43 900 ألف في جانفي 43 900 ألف يعني في الفترة التي كانت فيها السيطرة لقوات المحور دون ان يستشير فرنسا دون ان يستشير الاداره الفرنسيه في ذلك اذا وكل ف برئاسه هذه الحكومه محمد شنيق ومن اعضائها محمود الماتري وزير الداخليه وهو من ابرز قيادات الدستور الجديد وصالح فرحات من الدستور القديم لاحظوا جيدا كم كيف ان المنصب اذا اراد ان يجمع الفرقاء التونسيين ويوحد صفوف الحركه الوطنيه التونسيه فهو في نفس الحكومه جمع بين اعضاء في الحزب الدستوري الجديد واعضاء في الحزب الدستوري القديم اذا وفي الحرب اذا ماذا كان اذا موقف المنصب ب تمسك المنصب ب بموقف الحياد خلال الصراع الدائر بين الحلفاء والمحور ونجح في اثبات وجود دوله وسلطه تونسيه لها رايها ولها موقفها الخاص غير ان سلطات الحمايه في الواقع انتقمت منه بعد ان استعادت القوات الفرنسيه والحلفاء السيطره انتقمت منه وعزلته متهمه اياه بالتعاون مع المحور ونفته ووضعته تحت الاقامه الجبريه بمدينه بو بجنوب فرنسا وفي الواقع هو هذه التهمه التي اذا اتهمته بياس سلطات الحمايه تهمه واهيه هو تمسك بموقف الحياد ولم يتعامل مطلقا مع المحور اذا سلطات الحمايه اذا انتقمت منه لمواقفه الوطنيه فقط على كل هذه العوامل التي ذكرتها اني ان فهم سواء منها العوامل الداخليه او سواء منها العوامل الخارجيه سوف تساهم بشكل او باخر في استعاده العمل الوطني لنشاطه فما هي اذا مظاهر ذلك اذا العمل الوطني في فتره الحرب العالميه الثانيه هو العنصر الثاني بالرقم الروماني اذا اذكركم مره اخرى باحداث ابريل 1938 والقمع الذي تلاها ودخول العمل الوطني في السريه ولكن بسعود المصر في العرش ودخول المحور واطلاق صراح القياده الدستوريه بصفه عامه وقدوم الخلفاء المهم هذه الظروف اذا سمحت بعوده النشاط الوطني تدريجيا اذا في هذا العنصر الثاني سنتحدث في رقم 1 بالرقم العربي عن عوده النشاط الوطني وفي رقم 2 عن تكتل القوى الوطنيه في اطار ما عرف حينها بالحركه الانسفيه اذا اولا بالرقم العربي عوده النشاط الوطني وتمثل ذلك بالخصوص في تاسيس عده جمعيات تونسيه في فتره الحرب ساهمت في تاطير فئات من المجتمع نذكر منها مثلا الهلال الاحمر التونسي هذا الى جانب صدور عده صحف من ابرزها اطلاق صحيفه افريقيا الفتات التي ادارها احد القيادات الدستوريه من الحزب الدستوري الجديد الدكتور الحبيب ثامر وهو من ابرز الدستوريين الجدد وفي هذه الفتره ايضا اذا دعت القيادات قيادات الحركه الوطنيه التونسيه وخاصه للحبيب برجيبه وعبد العزيز الثعالبي الذي عاد ظرفيا الى البلاد التونسيه اذا دعا الثعالبي الى مسانده الحلفاء وعدم الوقوع في الدعايه النازيه كما وقعت ايضا في هذه الفتره اذا تحركات هامه لطلبه الزيتونه وكذلك لمدارسيها من اجل تحسين ظروف الدراسة اذا هذه تقريبا اهم ملامح النشاط الوطني خلال الفتره خلال فتره الحرب العالميه الثانيه نضيف اليها ايضا العنصر الهام الموالي والمتمثل في تكتل القوى الوطنيه في اطار ما عرف بالحركه المنصفي فبفضل مواقفه الوطنيه اصبح المنصف بي رمزا للشعب التونسي فالتف حوله الدستوريون سواء منهم القدامى او الجدد والتف حوله كذلك المجتمع التونسي عموما وبعد عزله توحدت صفوف الوطنيين اكثر وركزوا وركزوا كثيرا في مطالبهم على عوده المنصف ب وساهم ذلك في نشأة ما عرف بالحركة المنصفية التي طالبت بالحكم الذاتي وبنظام ملوكي دستوري وتوج ذلك بتكوين الجبهة الوطنية في فيفري 45-900 ألف تقريبا هذه الجبهة الوطنية التي ظهرت في فيفري 45-900 ألف ضمت تقريبا كل التيارات والقواء الوطنية ونظمت مع بعضها مسيرة عظيمة مشهودة يوم 8 مايه 45 تسعمائة وألف إذن بمناسبة انتصار الحلفاء يعني على المحوة في تونس معبرة عن وحدة التونسيين واستعدادهم للنضال الوطني إذن هذه الحركة الحركة المنصفية إذن يحسب لها الفضل اذا في توحيد الحركه الوطنيه التونسيه وتجاوز خلافاتها ويمكن أن نؤكد ان هذه اهم نقطه ايجابيه في فتره النضال الوطني في فتره الحرب يعني بين 39 و 45 900 و 1000 اذا لنختم هذا الدرس بهذه الحصوله والاستنتاجات اذا ظرفية الحرب العالمية الثانية بين 39-900-1000 و 45-900-1000 توفر فيها معطيات جديد خارجية وداخلية استفادت منها الحركة الوطنية التونسية عموماً لستستعيد نشاطها وأهم مكسب تم في هذه الفترة هو نجاحها في توحيد صفوفها بفضل الحركة المنصفية المنصفية وكذلك بفضل تاسيس الجبهه الوطنيه تلك الجبهه التي تاسست في فيفري 45 900 و1000 وفي الواقع هذا ما سيمكنها وسيؤهلها من الدخول في مرحله حاسمه للزفر بالاستقلال اثر نهايه الحرب العالميه الثانيه اذا شكرا لكم والى اللقاء في دروس لاحقه ان شاء الله والى اللقاء